بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلموا أن ما غننتم من بَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ Warton فلم والله شديد لا لا لا about <inaudible> all all right Oh. wa in ma ولا يملأ Why? I want them